وشرح دم ناي الشيخ ابن عسيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما عنتي عصرت شمونت ربيع الثاني شحن أربعة مئة سلاسان كم اون شعدت يناير ورهده مالتي كلت شحن عصرت حمشتن ميلادي ان شاء الله درسنا بزعبه الدين نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام كما ينيرو نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام هيمانو توم انت ينيرو نسبه مالتي يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة يعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سورة الزاريات الآية 56 ومعنى يعبدون يوحدون باركز شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بن تايب قال له اعلم في الاتخة الله لطاعته ربي مرحكا نابتي طاعة ناي ربي ماذا تنرتي مؤزازي نعي ربهم رحكا أن الحنيفية ملة إبراهيم وتعطرتي هيمانوت نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تأنيرا نحرلنا يبدل أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين نحاد ربي كتقزة زيادة دين نعي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام زنبرت توحيد مالتي وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها بزيد ما رب سبحانه وتعالى نقلهم لكسابات خلقهم نزع توحيد زياء مالتي وكما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب سبحانه وتعالى نتيبل نا أقا ننتن ندك سبا تنسي نخال إليك ونكون خليقهم زلقوا بجكا نعايك مأززوني نعايك قزوني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومعنى يعبدون يوحدون يعبدون قزون مالتي لكن إذا مقزعت زياء توحد مزدهن مالتي ف حدا سبب حقا رب تقزيه وخطب له تقين كاتو حي تقول له حجين بأرنا الشيخ ابن عسيمين كنا أتو كلمة اعلم فلت مالتي زيان تايلو الشيخ ابن عسيمين تقدم الكلام على العلم فلا حاجة الى اعادته هنا أبزا حالفه إذا انت إعلم أنت مخانا تقي سنيرة حج خدق أقداسي كولن أبزا حالفه بصفي عسل أزقالات كويل وشغنة إعلم مالت فلت مالتي زد ما نتزمت ملغت عب ملغت مخانو مالتي سنين كان مسمع مالتي معنى أرشدك الله إذا كلمة الرشد أنت مالت يا نرايا الرشد الاستقامة عن طريق الحق على طريق الحق رشد مالك قد تحكي قد كتبل زيادة الرشد ربي استقامها بنا إذا استقامها حزكا قد كتبل من قد حكي حزكا زيادة رشد نبله أرشدك الله لطاعتك في كله الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعا إذا قبر لنا ذلك ربستك من جد حكية حزكا أبعد ما قد يدبلكا كيف تقول الله يا شباب دعا أصلوبنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب تلطف كم زنبره بل لخير كم زدلي زنبره أكبر جليل زعبه جليل دعا يقبر لنا ذلك دعا إنتعي له أن الحنيفية ملة إبراهيم إذا الحنيفيه زبلوا نصنا ما عليه اخلاص دولوا ربي نجزاء تبل اسا يزا هيماوتنا الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام مضريات يهود والنصارى يهود ابراهيم عليه الصلاه والسلام يهود يبلون يبلون نصارى دم لا نصاراني يبلون الله ابراهيم ربنا سبحانه وتعالى رد عليه في القرآن الكريم فقال الله جل وعلا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم إذا زى حنيفيا زياء ربي أبزعيا زياء أثبتوا نسهننا قيرنان حدا ربنا قزاعت نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكلهم أنبياء إذا الحنيفية الشيخ من عسيمين رحمه الله انتهى برأله هي الملة المائلة عن الشرك كيف شرك تزنب المالات نتي شرك تقل كيف تزنب المالات نتينا بتوحيد نتينا بتوحيد كثيرا تقو عز نتينا بتوحيد كثيرا كيف شرك رأيك نتينا بتوحيد كثيرا المبنية على الاخلاص لله عز وجل بمتعك تهاند ستايله نحاض ربنا قزاعت بنا زياعة هيمانوتنا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدحر ينتائلوا أن الحنيفية مسبلة ملة إبراهيم إذا كلمة ملة أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام إثمان قد زبعزه هيمانوت من قد ما له تيو ابراهيم عليه الصلاه والسلام زي ان نرى ربي بي من جزاء تبر كابشر قد ما نرحب اذ ما دين كلهم انبياء نيرو ابراهيم شيخ بن عسيمين تنبه قال له هو خليل الرحمن قال عز وجل واتخذ الله ابراهيم خليلا وزياء بسورة النسان رخباء آية قصري مئتن عصران حموشن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتوا ينيرون بربي اتي فتوت قن زيادة الليو خليل نبلو لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله وهو أبو الأنبياء أبو الانبياء كلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو أنبياء لمن تعيه أبو أنبياء تتطوئ عندكم لنا مخناء كل التدقوا أنبياء إبراه... إبراهيم عليه الصلاة والسلام نمن والينه نبي الله إسماعيل ونبي الله إسهى من ذرية نبي الله إسماعيل قريش ولسهى الرسول صلى الله عليه وسلم قريش وأنبياء بني إسرائيل دماء كابيس حاقهم واتهم سلذي كلتهم دقوم لنبي الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام كابزئتهم أنبياء واتهم كمن مالتهم كاب إسماعيل عليه الصلاة والسلام و إسماعيل عليه الصلاة والسلام من العرب مالتهم وقريش كذلك أتي ناي إسماعيل عليه الصلاة والسلام نب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبزه و لكن إسحاقاً بحرمتنا وليده و نبي الله و يعقوب من وليده من هذا نبي الله يوسف بخمزي أبو أنبي اعتباهله نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد تكرر ذكر منهاجه في مواضع كثيرة للاقتداء به القرآن بزعك إذن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تتقيصهم تتقامي نمتعي إذن كايدو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكايدو أم أنت خمزنا برمالته نحاد ربنا قزا كابشركنا الحق ثلاثي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يهودي أين بره نصراني أين بره لكن كان حنيفة مسلمة ربي أستسلم مسلم كن نحن ربي تقزى شركي قدف كاب شركي رحاق تبير زيعة هيمان طيب أن تعبد الله وحده الشيخ من عثيمين انتائي بالرحمه الله قوله أن تعبد الله وحده هذه خبر أنه أن تعبد الله خبر يا زياء بنحون عركة نامالتي مبتدأ ناتا أن الحنيفية ثالث اهتزوا أكايدا السلمان حدا ربينا قزعت بال خبر ناتا أن تعبد الله الزياء حنيفية الزياء خبر ناتا تترقم الله انتاي مخانا أن تعبد الله أن حدا ربينا قزاء مالتي في قوله أن الحنيفيه والعباده مفهومها العام هي التذلل لله محبه وتعظيما بفعل اوامره والسناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه عباده مفهوم العام والمفهوم الخاص ماذا عباده بل كلمه خمر دعته قينو بخله الرادده قال له مفهوم العام حفشوا مالتي مفهوم الخاص ثم فولي ذو خاني أفاهمه وإذا ما خاص ذو خاني أفاهمه مفهوم العمد حرق الرأي أخويننا مالاتيو ننبسقا نربقت بالأحسيركا نربقت بالزعو التذلل لله محبة رب فتخا ننبسقا نربقت بالزعو قال لكا بقول ما بسجود نودق معلتي أما متكبر زخنا نربعي قزون معلتي التذل لله محبة وتعظيما مقاهني كبرة انا يا رب فليس كاخد قزون بفعل أواميره تزعز زنه هنقبر واشتناب نواهيه كاتتزخل كالنادم مخن كلك على الوجه الذي جاءت به شرائعه لكن كنتيه إذا نسألنا ربي وإذا ما شرعي يزورده قوم وقيرنا أن ربك نقزعه زيادة ترقوم بحفشون هذه عبادة مالاتي أما المفهوم الخاص للعبادة فلن يجب أن أفهم أن نرد أن نحرك إنها عبادة زبلوها أن ربك يعني تفصيلها بتفصيل بزر زر مالاتي فقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شعائر الإسلام زياء الشيخ الإسلام ابن تيمية اتغسلنا بزعب عبادة ترقم انتعيو زع عبادة زولوازيئة اسم جامع شميها زع لكن زا تغاللت شميها نمتع تغاللها زلا لكل ما يحبه الله ويرضاه ربز فتوة زبالة عبادة ابوشت ربز فتوة زبالة عبادة ايو كن بي لذلك كلن عبادات ابزاءاتن لو ابزاء كل ما يحبه الله كطوع الحجيرك رب توعدوا فتوي واحدكم شركي يتسلئوا كشرك رعب رب الرسول صلى الله عليه وسلم كن كالتالي فتوي صلى الله عليه وسلم سنة فزنا من غير ده سنة تمكنت رب فتوى اذا سنة زيا الرسول صلى الله عليه وسلم نكته بدعاء لا يكبدان الحق رسول زي قبروا حدش نقر كابزي نرح وهكذا كلتي أنواع العبادة أبزي أتوي من الأقوال عباداتها اللو في زربان كم قرآن أذكار استغفار دعاء تقبرون كلها إذي بأقوال والأعمال دماني كالصلاة والزكاه كتوصن كل حاجه الزكاه والصيام سبال لعاد ستزنا بركه كأخ. نربي الكحضاتكم قام وحاج قال كانت فجز الماني اعمالي قال له اخر جز تقال له الاقوال والافعال من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه ناي. عبادة ناي دا دا عبادة ما قالو كم صلاة يرأيه هذا سبك تساقل كله يرأيه لكن كم توكل كم خشوع كم خشية أزقم نحن يلبي صراحي إخلاص نحن يلبي صراحي معلتي لازم تعيلوه كالخوفي كم فرحي رب اختقبر أزعي بعدايا والخشية فرحي, فرحي فرحي يتي خشيه لكن لا يشتاوي خان رب سبحانه وتعالى قد فرحوا وهم من خشيتهم مشفقون كم ذبالوا رب سبحانه وتعالى والتوكل مع رب توكل كتقدر اذ عباده والصلاه صلاه كتسجد والزكاه كم اون زكاه كتوصي والصيام صوم كتصوم وغير ذلك من, من شرائع الاسلام كلذي حق قتاتنا يسلمنا هذا قل أبزع عبادة يعني أتوي أبزع عبادة أتوي بدع مخلصا له الدين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شرحة الله الشيخ النعثيم نحادي ربي أنت كهتك مخلصا له الدين الإخلاص هو التنقية والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول الى دار كرامته بحيث لا يعبد مع لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بقى اذا اخلاص ما لد نسألنا ربي سبحانه وتعالى انسيك تانياخان ربي اذا كنت تبقى ربي امو خاني قد رب دليخات سبحنه أب جنة رب خريه جنة توني دار كرامته يكره بها الأولياء والصالحين الصديقين والشهداء أنبياء والذين نعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نزيعتهم أب يكرمهم رب خبهم يكبرنا بحيث لا يعبد معه غيره مثل ربيخ يا بل المخلوق مالك ربي لا حد مخلوق بالذئب اللون كشاركو يا لا ملكا مقربا ذغاربنا بربي ملائكه ملائكهون كنبذا حيث اعززنا بل شركي سلازي ازي شركزي كبر حق لنا ولا جبريل عليه الصلاه والسلام زقربنا بربي واعذوا نب انبياء زور الزنبر كنبزو يا بلنا مخنياه ولا نبيا مرسلا كم قول نبي قوين ثلاثه خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بذي عبهلنا ابو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم اسمه صعد إلى المنبر خطبه غيره تا خطبه مشهوره ذيك فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم زجز ازنبه الرسول صلى وَمَنْ كَانَ يَعْبُدَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتٌ ربّه رب حيّوه الموت فعلا شاعة رأى مالتها قدّا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عن نبوه من نيرنا إلوم زي قدفوا نيرا بكر الصديق تواقيرهم انت ردأك مؤمن مخلص تخيله نكبر قائم لنه فربحي زي موت ربي ربي تقذو تنيركم كأصولي لهم هو بكر السجيق رضي الله عنه سلزي زيادة إخلاص مال قال الله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين سورة النحل آية قصري مئة عسران سلسة بدحرزي وحيم الأختي أور ابنالك السلمان تأيو إذا هايما نط نبي الله إبراهيم تختل تأزاز ابنالكال لنا الوامن الرسول صلى الله عليه وسلم مغنية دين الأنبياء دين واحد أبتوحيد دين واحد أبتوحيد السلاقدة أصاومة يمكن يختلف لكن أبتاتوحيد عبادة الله سبحانه وتعالى كلهم أنبياء دينهم واحد كيفيانا يتوحد أي فلا ولقد بعذنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله بيشتنبوا الطاقة زيازل الزخونة دين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تقتل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تمالت كم تي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام موحد زنبره صغاون يا محمد صلى الله عليه وسلم موحد كن توحيد حز كتبل كنتم مخاز نبره أن بيع حنيفا مخآني سوريني وخاب شركي إخلاص دو عليه الصلاة والسلام كمودة قبر كاب شرك رحا توحيد تختل وما كان من المشركين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كاب شركي روحوق النيرون عين برونيل وقال الله تعالى كمون رب سبحانه وتعالى انتيل ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سديا نفسه ولقد اصطييناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين وصا بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سورة البقرة آية 130 إلى 132 أبزع يا رب سبحانه وتعالى انتعي بالألوم ومن يرغب عن ملة إبراهيم كأبزع ديننا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام زرحق عيداليان إلو زنتك إلا من سفها نفسه الا حد الجاهل كهون الله نقصا يفلل جاهل انظر جنناي الله إبراهيم عليه الصلاه والسلام توحي السر النبره كنزغا اكلون يزا حيمانوتناي نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولا كريستقناه في الدنيا ابذ الدنيا مريسناينا بعلنا نبي خا اجرناي مالتي نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام وانه في الاخره لمن الصالحين ابا اخره قدتم صالحين رب سبحانه وتعالى نغيرنا باخره قدتم صالح المخام ابراهيم عليه الصلاه والسلام زيد ماني رب سبحانه وتعالى اميل وخما تتو ناتو دولس لز نبره ابحت يمخما قال حسبي الله ونعم الوكيل الوآتي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم رب أني بتاني التوحيد أي نبي الله إبراهيم نجيه من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحود دماغم تلتقوا أي ببرمون بحاوي أين قال له ربه أسلم رب سبحانه وتعالى أسلم إلوه أي أسلم نفسك بالتوحيد توحيد غير كان بسخه استسلم كان رب تجز ربي نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام تايلم سيبه قال اسلمت لرب العالمين نحادي ربي نفسي استسلم يالله تماثل مو ازوزين بتوحيد نربيك ازوزين توحيد عزيز النصر نحادي رب سبحانه وتعالى ترحي سغزائي لهم تقبلهم ماذا إذا توحيج زي زيان وصى بها إبراهيم بنيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام دماني إنه دوك أم دماني هم حلالي في الله إذا نيتوحيج بنيه يخبر كل يا شباب من, من مات إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومن إسحق انخلطي أم وصيه اديكم نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام حضرات توحد حذ دقه كابزا توحد زيا ذنبل كيتوبلو شركي تتنكو كاب شركي راح ندقون كي ترىفه اما حدا لفموله كابز قناتين نردها ندكنه بغول عتون كله ونعلمو توحد انا توحد اذا ما اقول مالات ايكونه نبدأ كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك حلّف زي توحيد زمانته ويعقوب كم قولون يعقوب عليه الصلاة والسلام توحيد حزيم ويأخل لنا عيبالون بل إنما نبدو ما حلال فهم إسحاب يعقوب توحيد حازي لهم مثل مخاروه يعقوب دلما نودهم من يبان هذا يوسف عليه الصلاة والسلام اذي سلاذو هنا ابتاع 10 بيت كلت منام رينا حلم رينا انت اذا تفسيرنا تام سولو نتا منام راح يفسر له حتى بسجن كله متاسره اذا له يعني كما سوقا يقولوا توحد الدعوه اي متفرقون خير ام الله الواحد ظهر و أخير تلك الممالات هذه الشركة تغبير ذلك ملة أبا إبراهيم إبراهيم تغيصه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كم إلو ناب إسحاق كم إلو ناب عقوب كم إلو نابا إبراهيم أن كل جديد تغيص تغيص تغيص تغيص تغيص قوموا سلهذه هو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابو الانبياء تبعهم هو بزوحه ابراهيم عليه الصلاه والسلام يوم نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله تونسبناتم نبي اسمه اذا عليه الصلاه والسلام ندقوا تويد عزير قام يعقوب عليه الصلاه والسلام ندقوا يوسف ترى حيكون كلهم طم إخوة يوسف توحيد حزو يبلغم نيرو عليه الصلاة والسلام يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين التمدكي رب سبحانه وتعالى إذا دين دين التوحيد مرسلكم هلو يبلغم نيرو فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كتما تخلوكم أبسلمنا دموت واسلمنا أنت يا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله توحيد حزكا نربغت نعزز كاب شركا كاب سيف شركا حق زي أتاسل منه إذن ماني عليه الصلاة والسلام ويعقب عليه الصلاة والسلام ندقهم أم حلالي فم بدحرزي أم تجرش أنتايب ال الشيخ ابن عثيمين وبذلك كان زياء ترقمان كله قلت الآن كله مالتي وبذلك مالت أي بالحنيفية بذلك حنيفية زياءت ريتز وخولت أنسي كان ربي تقزان حدا ربي تقزان كابشرك رحا غطبل بذلك يا ربي أزيزه وهي عبادة الله مخلصا له الدين أمر الله جميع, جميع الناس وخلقهم لها نقول لكل لهم ده الكسابات بزياء يربع الزو ده الكسابات رحزيكون وننتهي توحيد حزو نبيني تقزؤوني كنت أقول لها أنا كنت أقول لها جزياني جقاق ما زعازي وما خلقت الجن والإنس إلا ليش إلا ليعبدون لكن عبادة حد السب tam mazgina itamalades sagida tsoyima hajgarata malisa quran kare azkar gira du'a gira insabala turqum ya bulla shirka hawisilla وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ لَيْنَ أَشْرَكْتَ إِشْ لَيَحْبَطَنَّ عَمَرُكُ وَلَتَكُونَنَّ من الْخَاسِرِينَ سرحك كله فرس يولي رب سبحانه وتعالى شركة تحاوز كالله سلازم ولا سبعي بغري قفك في الدابة ليوسى شركة اللي هو زى صلاة زيائك تقمونه أبزع عبادا رب ترحك انقبره كما قال الله تعالى وما ارسلنا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون لو كنتم يا زنبر الاخى لكل ملغت المحاليف نالو انتزم مالتي انا بيني الله يزكونكم بيني تزغون تبل زياء بسورة الأنبياء من رخباء آية حمشا وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق انما خلقوا لهذا فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كم تأغدم الغسكوى مالتي دعرئوا ومعنى يعبدون يوحدون يعبدون مالة نحادي وتعالى توحيد غير كخذ جزاء مالك انتي مالتي يبر الشيخ مالت يعني التوحيد من معنى العبادة وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق وانها أعم من مجرد التوحيد عبادة مستوحيد ان حراغا ما معنا نتا مغنية كل ربي زفوة زبل بعبادة عبادتي اماطة الآذة عن الطريق انت يا شباب صدق وتبسمك في وجه اخيك ازياء سبت عاد زياء سب كي تقدي لك حايدا من قدي اشخ تقول زغنت قدائي زغنت انت لعلك يا زياء توحيد قل أساسي حتى غمان نحوقها في الشيخته تقبله زياء صدقاء لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تتوحيد قن أساسي تتوحيد زي يقول له في الشيخة بلا كانت تتوحيد قن أساسي تتوحيد قن أساسي وعلم أن العبادة نوعاني ابزياء نيمة إرشا الشيخ من عثيمين بزياء بزي قلت أنا الشيخ من عثيمين كنهدو ماذي إن شاء الله عبادة قلت تعينتين الشباب ها بزيئة نركز إن شاء الله قلت تعينت عبادة ألوة عبادة كونية وعبادة شرعية عبادة كونية مالت نفس وكف زخون السب في النهاية باريانا يربي مخاموها يطرفون حتى تكافر كمان ولا مبليت بيلا في النهاية باريانا يربيه أبزيكون رب سبحانه وتعالى شركة خقاتم كفر خقاتم مخان وربي سلس ختبه سلس سلس الحافة ربي سبحانه وتعالى تنائي قدر مباري نقول لهم ذك سبات سبحانه وتعالى مهديمي إذي أباقى عبادة الكونية نبلا نحن كون مات اعلمنا ما لكن العباده الشرعيه قبل بجد يتغيروا ان من الازازه يرو ان بدا رب سبحانه وتعالى يمزز له توحيد في ذو خب شركه حقوق الله صلى الله عليه وسلم تتخته كان بدعه رحقه سبب زغن العباده الله التكابر كذي مهما كان اصول بارين يا ربي برانا يا رب بوخانو اي ترفونيو شيخ من عثيمين دليل يقرب نتايبل هو الخضو لامر الله تعالى الكوني ابز الكون زي كله بامرنا يا رب يزخيت بتزازنا يا رب يزخيت كبتزازنا يا رب بزوج يلا حتى تكاثر كما درس الله صلى الله عليه وسلم زبالو ما سقى شربة لو زاد الدنيا ازياء اتم ربي جنح بعوضه تضعوضه تكون تنتطمتا جنحناته قلقلنات كنمتطفونه كنده اس دنيا ساي تخونني يا نبرب سبحانه وتعالى كنده حمدزا غلغلن ايطانتون تتريان يرب سبحانه وتعالى نزيد ان زاد كافر و هميني قم طالع لبزاة لكن زون كفار مهما بزاة الدنيا يقولون لكن باروتنا يا رب مخام ايترفوني ما عزي قيامة معلتي شعور اب ممزازنا يا رب قاتل من رب خالفه ايكلنا اذا كفر امتاي خبصهم في النهاية وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد زخون المخلوق هبزى عبادة كونية زوى السئلة تعالى رب سبحانه وتعالى انتهي له إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد أبسورة مريم آية 49 سلسلة زخون مخلوق فطور مالتي يوم القيامة عبد باري أقول لنا برب الخارج فتربص سبحان وتعالى زبر فلا تسمع الا همسه خشخشخ تزي كله دم سيسمعك انا ابلوا وداني اتم جبابر قوم كفار بعل وهامان وقارون وامم السابقه عاد وثمود كلهم جاءتهم والمتفكه جاءتهم كلهم apto تتجن دنينهم من رب فكاذي اتوم مهما كان فارطنا يا رب مخانوم ايترفمون اولاد الدنيا الكفر ان تمرص ما بالله ولا فهي شامله للمؤمن والكافر والبر والفاجر حتى تي نربط عز قبر زلو عباده كونيه اتوي فجور ز قبر زلو فسق ذنوب فغلو ز قبر ما اذون اتي عباده كونيه اتوي أما تقال إتنهي مجرشان مانتيو عبادة شرعية نبلا إذن من يرخيب أزول الله ذا عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي أبتي ناي تأزاز ناي رب سبحانه وتعالى خضوع قير كان نربخت بالزعور وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل إذن ما فليت يا نمن سبحانه وتعالى تمأززا نظم انبياء رسولات حزوم ومجموعه توحيد بعزت دخلت له ميز قوله تعالى ميز قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا سوره الفرقان ايه 63 63 سورة الفرقان رغبه الزوم باروتنا ربس حتى خدو خلو خمان حينين حتى تكيد اناتهم تكبروا باللهم كيف يقولون أن يكونون مزخدوه هؤلاء مالات هينين لينين كوينومين مزخدوه زقين لومين مزخدوه أبطي أكايدا غمان ربي وصفهم زم عبادة الرحمن فإذا عبادة شرعية سلزغنت ربي سبحانه وتعالى بكل نجر يمؤززوه حتى أبكايدون كمان فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله فإذا الكونيات مثلنا إذا كنت أعينا مسجون إلينا مسجون من مخنياته تقديري شعى عبد من سبحانه وتعالى بارح وين وقريب وزول قيامه معالتي إذا كنت أعني بتكباراتنا توعي كنا ربق نعبله لماذا للملك اليوم مثل الله فيجيب الله نفسه بنفسه ننوب صبحوا له ربي من من لله الواحد القهار نفسنه نعاي طيب هذه اللي نوبوا كفار نفسنه بعض فرعون وهامان وقارون وقوم سمود عاد زيها طن كفار كلياتهم زياتها هذه لوق توتجي بارد كينهم لكن فجاء ما يكونوا هبطوا توتجي دمص همان زي كوينو عاولهم كمان عزة ربنا بتغطتي زياء باردكوين قرب يوم قيام معالتي لكن قد يحمد على ما حصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء اذا سبب الحمد لله ريه اللي كبير والله صناحاتنا كبير صبرنا كبير على الدنيا زياء كبير خيري اب زي ختمس غنوتخ ليلو الشيخ بن عثيمين مشي ظروفه اجاتمو تكد يدوا تاج سرغبخلي كم يوم رهن ليلون كم مسكن حتى تي كافر تاكيم تكفري بعابيتي امنتناي كفري طلعتي تو نسؤ برو انبر الله ذبله بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه هذا خالي يتقن إنها بعلو بجلته يا رب أنا أخي من الزيز تبقيسه توحد الزيز كان مستغن دخاه نعم يا رب انا موحد هذا الشرك رحي قلقه فتولي إخلاصها بني بيدعاء يقبرني رسول صلى الله عليه وسلم زي قبروا يقبرني كم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا بروا كما يخبر حلو تبهج سجل زيات عباد الشرعيه رحيب والله ما له لذلك لو ما انت دين نبي الله ابراهيم نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام توحيد كم نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام يهودي نبر ولا نصراني اينبر بل انما كان حنيفاً مسلماً ربي أستسلمه بتي توحد أززهم حرائلهم تقبلهم توحد حزم كابشر كدما كم زرحقوا أكتفي بهذا القدر وصنلكم سلسة معكمني جزاكم الله خير قبلكم هذا هو الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين